صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه وصول في التفسير قال وأما من حيث الموضوع نحن الآن نتكلم عن المكي والمدن وذكرنا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة وأما المدني فهو ما نزل بعد الهجرة وإن كان في مكة هذا هو القوة الغاجة في هذه المسألة وذكرنا أن القسم المكي يتميز عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع وتكلمنا على تميزه من حيث الأسلوب أما من حيث الموضوع فهو كرس للليلة إن شاء الله تعالى. وأما من حيث الموضوع فهو اولا الغالب الموضوع ولا الموضوع قطوى ها الراء اول الكسر رفع ولا يجوز الكسر لما يجوز ما يجوز لا والزموا اضافه بالمالك يقول وازموا اضافه الى الى جمل حيث واذ و... ولكن مع ذلك فيه نوع ان حيث تضاف المفرد. وعليه قول الشاعر الم ترى حيث سهيل حيث سهيل طالع ولكن الاكثر في اللغه العربيه انها تراهل الجمل وعلى هذا قول صواب العباره من حيث الموضوع, و... الموضوع. ما ايش يا عندكم ايش تكلمنا عن مكه بالامس وما تكلمنا عنها طيب نعم الغالب في المكي قوه الاسلوب وشد الخطاب اما المدني فالغالب في اسلوبه اللين وسهولة الخطاب هذا قرانا الغالب في المكي تسر الايات وقوه المحاجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطه بما تعطيه حالهم اقرا صوره القوه وبينا ما فيها اما المدني فالغالب فيه طول الايات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حالهم تحتضي ذلك اقرأ آية الدين في سوره البقرة تجد منها طويلة سهلة الاسلوب ليس فيها محاجة ولا مناظره وكذلك في سوره مائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاه فاصلوا وجوهكم وإيديكم من المرافق وامسعوا برؤوسكم ورجولكم من الكعبين لا نعم. وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقلير التوحيد والعقيدة السليمة خصوصا ما يتعلق بتوحيد الالوهيه والإيمان بالبعث لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات نعم هذا مثل الموضوع الغالب المبكي هو تقرير التوحيد توحيد الله عز وجل والعقيدة لا سيما فيما يتعلق بتوحيد علوهية والإمام بلوم الآخر لأن أكثرهم ينكر هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقول في حقه أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا الأشيء عجاب ويقولنا في البعث ا اذا مسنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون فهم ينكرون هذا وهذا فلذلك جاءت ايات السور المكيه مقرره لهذا المعنى لان الحال تقتضي ذلك اما المدني فبالعكس فيه تفصيل العبادات والمعاملات واجاب الجلوس وأداب وآداب دفع البيوت وما أشبه ذلك، لأن الناس قد استقر في قلوبهم التوحيد والعقيدة السليمة، ولا نبقى عليهم إلا التفصيل في العبادات والمعاملات. نعم. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني نقتضاء الحال ذلك حيث حيث شرع الجهاد وظهر النفاق. بخلاف القسم المكي نعم الإفاظة في ذكر الجهاد وأحكام ولم, ت... ولم تكن الإفاظة معنى الإفاظة يعني الكثرة والتطويل في ذكر الجهاد وأحكام والناس في مكة لا يحتاجون إلى هذا لأنهم لم يؤمروا بالجهاد ولا يستطيعون الجهاد ايضا لكن في المدينة أمروا بالجهاد وكانوا يستطيعون الجهاد فلهذا تجد الآيات مفيظة ومكسرة في الكلام عن الجهاد حسن عليه وطريبا فيه وبيانا لأحكامه بخلاف السور المكية كذلك المنافقون لا تكاد تجد في الآيات المكية ذكرا للمنافقين ولكن يوجد مثل قوله تعالى فلا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين هذه في العنكبوت وهي مكية لكن الإفادة في ذكر المنافقين والتحدث عنهم هذا لا يوجد إلا في السور المدنيه لماذا؟ لأن النفاق لم يبرز إلا في المدينة متى برز؟ برز بعد غزوة بدر حين انتصر المسلمون ورأها ولا المنافقون أنهم مخذولون، فصاروا يظهرون أنهم أنهم مؤمنون وهم منافقون. إذا قال الذين آمنوا قالوا آمننا، وإذا خلو الأشياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. نعم. فوائد معرفة المدني والمكي معرفة المكي وهذا حقيقة هو والنتيجة لهذا البحث. هذا والخلاص هو الخلاصة والنتيجة لهذا البحث الفوائد يعني إذا أتعبنا أفكارنا وأضعنا أوقاتنا فهل لذلك من فائدة؟ الجواب نعم استمر للفائدة معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة وذلك لأن فيها فوائد منها اولا ظهور بلاء فوائد أحسن منها كذلك وذلك لأن فيها فوائد منها أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب حيث يخاطب كل قوم بما تقت حيث يخاطب يخاطب حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أولين وسهولة نعم هذا هو من أحد فوائد لأن نعرف ان القرآن ابلغ ما يكون في, المك... في الكلام لانه يخاطب كل يوم قوم بناءا تقتضيه حاله ويتفرع على هذه هذه الفائده اننا نحن كذلك نسلك مسلك القران فنخاطب ايش كل قوم بما تقتضيه حاله لان نعلم ان هذا هو البلاغه وهذا هو الأفضل فلا يستوي جاهل جهلاً بسيطاً الذي يأتي باذنى سبب والعالم المعالم الثاني يعامل بشده والأول يعامل برخاء وليه نعم. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسماء غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الامم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم لقبول والتنفيذ نعم هذا ايضا من الفوائد أن, أن نعرف حكم التشريع من المعلوم انه لو جاء الشرع دفعه واحده والناس بعيدون عن الشرع انه يصعب لكن نجد أنه يأتي شيئا فشيئا. فمثلا في الآيات المكيه لم تفرض الصلاة، ولم تفرض نعم، قصي لم, تفرض... لم يفرض الصيام، ولم تفرض تفرض الزكاة على وجه التفصيل، ولم يفرض الحد. وفي الآيات المدنية فرض هذا وبيه، فهذا أيضا من الفوائد، ويترتب على هذا أيضا. نعم ننظر. يعني اشكل علي الكلمه وصارت خطا نعم ظهور حكمه ظهور حكمة التشريع <تصفيق> ظهور حكمة التشريع في اسماء غاياته حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الامم ما... بحسب الاهم حسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ <تصفيق> ثالثا تربية الدعاه إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين بحيث يبدأ, بحيث, يبدأ بالأهم بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشده في موضعها والسهولة في موضعها فهذا ما أرسلنا إليه قبل قليل أنه ينبغي أن نتخذ من هذا المنهج القرآني منهجا في الدعوة إلى الله بحيث نتدرج مع الإنسان شيئا فشيئا نبدأ بماذا بالأهم بالأهم في الأهم فإذا رأيناه مفردا في الصلاة في الصيام فبأيهما نبدأ بالصلاة لأنها أهم إذا رأيناه يفرد في صلاة الفريضة ويتقن صلاة النافلة كما يجد في كثير من الناس الآن تجدوا في صلاة النافلة يطمئن ويكزم التسبيح والدعاء وفي الفريضة لا يطمئن فإننا من ونبدا ونبدأ بالفريضة لأنها أهم فمن حيث الأسوب والموضوع ينبغي الإنسان أن يراعي ذلك حتى يكون موافقا لما جاء في القرآن الكريم للتربيه. الترابيع رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آياتان مكية ومدنية يتحقق فيهما, يتحقق فيهما شروط النسخ فإن المدنية ناسخة للمكية يتأخر المدنية عنها هذا عذا واضح إذا عرفنا المكي وهو ما نزل قبل الهجرة والمدني وهو ما نزل بعدها ووجدنا آياتا متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما فماذا نصنع؟ نعمل بالنص ونقول الآيات المدنية نسقت للآيات المكية هنا الحكمة من نزول القرآن مفرقا من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني.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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا هذا من الحكم في نزول القران مفرقا اولا تثبيت قلب النبي عليه الصلاه والسلام كيف ذلك لو نزل جمله واحده حصلت الموعظه في أول نزول لا شك لكن قد ينسى الإنسان وقد يغفل فاذا نزل مره ثانيه ازداد ثباتا الزاده ثباتاً ولهذا نجد الانسان عند المصائب الكبيره ينسى ما نزل, ما نزل من القران ولا يخفاكم ما وقع حين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم من إنكار عمر لوفاته وتهديده من يقول إنه توفي حتى جاء ابو بكر وقرا الآيات التي تدل على انه سيموت فكانها نزلت في ذلك اليوم لأنه لشدة المصيفة ذهلوا عنها. عما جاء في القرآن من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت الناس ثم استدل المؤلف لهذا بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة يعني كما نزلت الكتب السابقة قال الله تعالى مجيبا لهذا كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك هذه عظيبة ورتلناهم ترتيلا أي ولأجل أن يكون مرتلا والترتيب معناه أنه يقرأ شيئا فشيئا وثالثا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وعصنا تفسيرا لأن الشبه ترد على النبي صلى الله عليه وسلم لا في واحد بل في أوقات مختلفة فإذا ورد الشبه عليه نزل القرآن في حل